ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت ال اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَ الْوُجُحِيمَ وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا